أَو كَانِي مَا صَنَّ صُرُوحُهُمْ مِنْ انْفَاعِ إِنْ يَقُولُونَ إِن قَال لَكَ مَا خُيُنَ لَكَ لَا أَصْرِي إِلَّا يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصَفَ إِنَّ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۚ وَإِنَّ جَزَاءَ السَّيِّئِينَ إِلَّا سُوءُ الْعَذَابِ ۖ وَلَا يَنصُرُونَ شَيْئًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّنَا نُخْرِجُهُ عَنْهُ